بسم الله الرحمن الرحيم قراء بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق قراء كَلَّا <تضع> <تضع> إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْوَى أَرْوَآهُ شْتَوْنَّ إِنَّ أرأيت إن كان عمله ذا أمر بالتقوى كلا لئن لم ينته نا فبعثنا نصيتنا نصيبك كذيف سَنذُلُّ الزَّانِيَةَ كَلَّا مَا تُطِيعُ وَالْجُدْرُ وَقُتِرَ بِاسْمِ اللَّهِ مَا نُنَوِّرُ قِنَّا